ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذمين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون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 إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله وتخلقون إفكا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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَدْ كَلَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينٌ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ لِخَلْقَثُ مَا يُعِيدُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.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 إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 قال رب sich على القوم المفسدين ولما جاءت to the multitudes قالوا قالوا And when theâm هذه rang Ibrahim in كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه وأهله, واهله الا امراته كانت من الغابرين And أَن the Messenger of our بِهِمْ came بِهِمْ them, it was a mess with them, and it was a mess with them,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 عَصِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموتر لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم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 Allah jew avoach the abundant for those who want O expressions And he can afford for them Always in Ankmus فأحيا به الأرض، فأحيا به من بعد موتها. لا يقولون الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟